آمين <تصفيق> لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونعم أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبئاء بغير ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهمه إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا الزبر والا المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توضعن اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يا كنا عبد ويا كنا استعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا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 اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله